وَيُلْقُونَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُّونَ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 وكان الله عليما حكيما ومن يقتل ممنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين 126. وما ضربتم في سبيل وَلَا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن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 122. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 124. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 125.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 119. وساءت نصيرا 110. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 111. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً وفوراً